بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت والنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت والنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فاولاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا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 وَإِذَا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أَعْلَمُ بما يوعون فبشرهم بعذاب أَلِيمٍ إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم أَجْرٌ غير ممنون